بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وصلى وبعده قال ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأبواله إذ يتنقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لأننا نحن مع تبسير سورة الثالث هذه السورة العظيمة التي أظن من أفضل من شرحها وفسرها الإمام بن قيم في هذا الكتاب النفيذ المسمى ذي الفائد فنزلنا مع معانيها الجميلة ننتقل من آية إلى آية ومع معنى إلى معنى آخر من معاني هذه الآيات العظيمة في التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأطوه بها الجمعة وكان يصلي بها في العيدين وكان يصلي بها في الفجر ففيها من الوعيد وفيها من البعث والنشور وفيها من الذكرة وفيها من بيان التيامتين وغير ذلك ما يتعلق بأمور الآخرة وأمور الدنيا من بيان العالمين فلعن فهي صورة عظيمة جدا ابن شرحها في هذا الكتاب شرحا عظيما وافيا إن شاء الله مع ارتصال اعتبر هذا هذا مع اختصاره لشركها تفتيرها قال ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل أقوعا وأعظم أثرا من الأقوال يعني ما ذكر إحصاء الأعمال وإنما قال ما يرفق من قولٍ إلا لديه رقيب عسيد ولم يقل ما ينفض من قول وعمل فنبه بالإحصاء الأقوال وكتابتها على الإحصاء العمل فالأعمال أقل من الأقوال إنسا قد يتكلم أكثر مما يعمل فنبه على الأكثر بالأقل أو نبه, نعم نبه بالأكثر على الأقل سبحانه وتعالى فهو يحطي أعمال العباد ويحطي ثلالث أقوالهم لكنه لم يذكر الأعمال في الإحصاء وإنما ذكر إيش كما في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيز وهل جميع ما يعمله العبد محصي عليه وإن كانت هذا الأعمال التي ليس فيها جزاء ولا ثواب فيه ثلاث بين أهل العلم والصحيح إن شاء الله أنه جميع الأشياء محصية عليه وإن لم يكن هذا العمل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب من الأشياء المباحة فقال بعضوها العلم يكتب عليه كل شيء حتى أنينه أو حتى أنينه يكتب يكتب عليه كل شيء حتى أنينه في الجزر عاصم في أصلي حرب فنعم فيكتب عليه كل شيء حتى الأنين في المرض هكذا قال جماعاً أهل العلم وبعضو قال إنما يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رضي بعثي يكتب عليه أقوال الأعمال التي يجاز بها التي فيها الجزاء من ثواب ومن عقاب هي التي تكتب وأما العملة لا يجزى عليها من أشياء مباحة إلى آخر ذلك هذه قالوا ما تكتب وإنما الذي يكتب ما يترتب عليه الجزاء ثوابا او, أو عقابا هو الذي يكتب والقول الأول ظاهر الآية يعيده ما يلفظ من القول فإن قول نكرة في السياط النفي فتهيده وأكد هذا العموم بمن الزائد التي تفيد العموم عموما فهد العموم عموما فقولك ما جاءني أحد هذا عام ما جاء في أحد دار جل الأمرأة فإذا أعرفت تأكيد العموم وزيادة الاستغرار قلت ما جاءني من أحد بزيادة من في سياق الكلام تأكيدا للعموم وتأكيدا للإستغرار فنعم فهذا يعيز القول الأول أنه كل شيء يكتب على العبد حتى أنيره يكتب عليه وإن كان ما يجاز على هذه الأشياء وهو يكتب عليه كل شيء المجاز عليه ثواباً وعقاباً وكذلك غير المجاز عليه ما يلفظ بالقول إن لديه رقيع عكيد ولا يجاز إلا على العمل يجاز عليه أما هذا يكتب ولكن لا يجاز عليه يكتب ولكن لا يجازه عليهم الحيث الكتابة يكتبه الملكان وأما الجساء فلا وإنما يكون على ما يترهتم عليه الجساء أما الكتابة فيكتب هذا مال الشقيقين الترتيح رحمه الله تعاله ما رجح صريحا لكن قال قول الأول مؤيد بقوله ما ينهض من قول, قول هذا قول لك رف سياق النبي لك رف سياق النبي فيفيد العموم أي أنه جانس على كل شيء أو أنه يكتب بس. يكتب له كل شيء وكان المنجاز عن التملة قال ونفها بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال وهي غايات الأقوال ونهاياتها وهو يشير للآية الذي ذكرناها آلفا إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن شمالي قعيد ما ينفض من قول إلا الذي أو الهرقمة عقين هذا المقصود من ما يرفضهم الضوء قالت ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت وقد تقدم ضامق القيامة الصغرى وهي قيامة أفراد الناس بموتهم في القيامة قيامتان قيامة صغرى وقيامة كبرى فضايبة الصغرى هي قيامة أفراد الناس بموتهم فمن مات فقد قامت قيامته كما جاء في حديثنا الضعيف من مات فقد قامت قيامته لكن هذا الحديث لم يطلق عن النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى صحيح أن من مات فقد قامت قيامته هذا القيامة الأولى التي هي طابطها ما سمعتها قيامة أفراد الناس بموتهم والقيامة الثانية سيأتي تشير إليها رحمه الله تعالوا هي القيامة الكبرى كما سيطلقها قال ثم أخبر عن مقيام الصغرى وهي سكرة الموت في قوله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق فهذا هو المخصوص ثم أخبر في سورة عن مقيامة الصغرى بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق قال رحمه الله وهي سكرة الموت وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه وهذا تفسير للحق إذا سعلت ما معنى وجاءت سكرة الموت بالحق ما هو الحق الذي جاءت به سكرة الموت ابن القيم فسره لك في هذه الكلمات المختصرة المفيدة قال وأنها جاءت للحق وهو نقاءه سبحانه والقدوم عليه وعرض فوح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى هذا هو الحق الذي جاءت به القيامة الصغرى وهو نقاءه سبحانه سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت من حق جاءت بنقاء رب العالمين الذي يفر منه الإنسان ذلك ما كنت منه تحيي تمين عنه وما تريده أبدا أنه يقوم ده لأنك ترى تقصيرا وترى تبريطا في حق الله بجنب الله سبحانه وتعالى وما تحاول أن تأتي عليه أبدا هذا القيام والصورة وأنك تموت وتهرب من الموت وتوقض الموت ولا تحب الموت هذا طبيعي الإنسان أنه لا يحبه الموثمات والعائشة كلنا يكره ذلك يا رسول الله لكن العبد الصالح إذا كان له أعمال صالحة وخيرة يحب نقاء الله سبحانه وتعالى وإنما المغسط والفاجر هو الذي لا يحب نقاء الله سبحانه وتعالى لفصيله سريد من ذلك أنت أقول له صادق ببيتك فإذا بيهاني أنه كان صادق أنا أتكلم أنا رجال ما أنظر ببعيد قال رحمه الله وأن تجيء من حقه ولقاءه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والتواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى ثم ذكر القيامة الكبرى وهي قيامتهم بإيش قيامتهم كلهم باتهاء العالم والدخول في عالم الآخرة هذه قيامة الكبرى نهاية جميع الناس وانتهاء الخلق بانتهاء العالم هذا الدنيوي والانتقال والدخول في العالم الأخروي فتكون هذه القيامة الكبرى تاتع للجميع فلا يبطى على ظهر الأرقح كل من عليها فانا هذه القيامة الكبرى التي سيشير إليها في قوله ونفخ بالصور ذلك يوم وعيد فالقيامة الكبرى ضابطها هي ما سمعتها قيامتهم أجمعين بانتهاء العالم الدنيوي والدخول في العالم الأخراوي هذه خلاص قيامة ضابط كما يقولون بهذا الضابط وهناك قيامة تقدموا الكلام عليها وهي بهلاك الجين او كذلك القرنة هذا رحمه الله ثم ذكر قيامه الكبرى بقوله ولو فيخض الصور ذلك يوم الوعيد نعم هذه هي القيامه الكبرى فيقول بالنفخ في الصور ولنقال فتا كما ذكر جماعه من العلم وما ما ذكره منه كثير ان النفخ ثلاث نفخات تنتقل عليه رحمه الله تعالى وان رهي الفتان فذلك الفزع والموقع الثاني التي يقوم الناس لقف صعب ولقف البعض قال الآية التي ما ينفض من قول هل فيها دليل على أن الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال أسمائهم والأسماء هم أسماؤهم رقيب وعتيب لا وإنما هذه أوصاف هذه أوصاف وليس في أسماء وبعضهم يجعلها من لكن أسماء لكن الظاهر هذه رقيب وعتيب قال ثم نخبر عن أحوال القلب في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى ذالث اليوم ومعه سائق يسوقه أي إلى المحشر معه سائق يسوقه إلى أرض المحشر ومعه أيضا شهيد يشهد عليه كما سيأتي في التي يشير إليها رحمه الله تعالى فنعم فما من أحد إلاه الحال كما ذكره وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لا يخرج أحدها أبدا من خلق كلهم على هذه الحالة كل واحد معه من الزوقه إلى أرض المحشر ومعه من يشهد عليه وعلى أعماله وأنه فعل وصلح إلى آخذ ذلك فكل نذاق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق الزوقها إلى المحشر وشهيد يشهد عليها هذا هو المقصود وهل هم من الملائكة كلاهما من الملائكة السائق والشهيد فيه قدا فمنهم قال السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم العيدي والأرجم وقيل ذلك ما يشد عليه ومنهم قال كلاهما من الملائكة جميعا من الملائكة السائق الذي يسوقها إلى المحشى والشهيد الذي يشهد عليها كلاهما من الملائكة وذهب بعض العلماء إلى أنهم يختلفان أحدهما من الملائكة وهو الذي يسوقها والآخر من نفسه وهي العين والأرجمة هي التي تشهد عليه والجهود وغير ذلك من يشده الله سبحانه وتعالى على العبد قال وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غير شهادة جواركه هذه الشهادة غير شهادة الجوارح ابن القيم رجح رحمه الله كأنه يختلف الشهيد هذا كأن الشهيد يختلف وأن بعضهم ذهب إلى أن الشهيد هي الأيدي والأرجم إلى آخر ذلك من الجوارح تشهد عليه قاله شهيد يشهد عليه وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها التي كان عليها له وعليه نعم كان عليها له وعليه له أعمال صالحة وعليه على خلاف هذا فما من الإنسان يقال له وله وعليه إلا وله وعليه وهذا الآرض تشهد عليه بما لف وبما عليك يشهده الله سبحانه وتعالى عليك كما ستأتي لأذن المبين لهذا الذي يشهد رحمه الله تعالى قال وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه وغير شهادة رسول وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يستشهد على العباد الحفظة أي الملائكة كما سمعت إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال طعين ما ينفظه من قولا إن لديه رقيب حتيب وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فالمقصود هذا من البلائح الشهيد كما يرجح رحمه الله قال فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عمل عليها الخير والشر والجنود التي عصوا بها فهذا كله قتل عليه القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يقول في شهادة نبيه وغير نبيه من الناس فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فالله سبحانه وتعالى يشهد على الأمم من أنفسهم ممن يشهد عليهم فالمؤمنون يشهدون على بعضهم البعض بعض وكذلك أيضا الأنبياء يشهدون على أممهم كما دلت عليه هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد أن قال لهم اقرأ عليها قال اقرأ عليك وانزل قال فإني أحب وإن أسمعهم ضيك فقرأ عليه شيئا من سورة النساء حتى إذا بلغ هذه الآية العظيمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة بكى عليه الصلاة والسلام ودرفت عيناه واخضلت لحيثه عليه الصلاة والسلام من فقال حسب فانتهى ابن سعود رضي الله تعالى عنه من انفراء بطلب النبي عليه الصلاة والسلام من انتهاء لأنه أمعل النظر في هذه الآية وتدبر هذه الآية وهي آية عظيمة جدا طيب وكذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربكه حاله وهذا شهادة الأمكنة فإن الله يشهد أيضا الأمكنة عن العباد ما لق ما عليه فإن المكان يشهد عليك به فإن عملت خيرا فيشهد عليك مكانك بالخير وأنك فعلت يوم كذا, كذا وكذا من الأعمال الصالحة كما أكبر الله سبحانه وتعالى في الزمزلة إذا زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها ومنه العلم يقول به تقديم تأخير في العاية ورص يوم إذن تحدث اخبارها قال الإنسان ما له ليش هذا ليش تحدث بهذا لي الأخبار يتعجه من تحديث العرض فبعض يذهب إلى أن في الآية تقديما وتأخيرا فالعصل تحدث أخبارها قال الإنسان ما له هذا على هذا فهذه هي الآية التي يريدها رحمه الله تعالى يعني ابن القيم الله تعالى عليه يعني باشهاد الامثله ما جاء في سوره يوم يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك هو قالها الله سبحانه وتعالى الذي اوكلها ذلك وقد جاء حديث انا به وريره هناك في يحيى بن سليمان وهو ضعيف اظنه مو حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبره بذلك أن الأرض تشهد على أعمالهم وتقول فعلت كذا وكذا وكذا وتعتم عليك لكن يفعل ظاهر القرآن يغني عن هذا الحديث ظاهر القران يغني عن هذا الحديث ونحن نؤمن بذلك أن الله يشهد علينا الأمكنة التي نعمل عليها الأعمال إن خيرا شهدت بالخير وإن شر شهدت بالشر ولكن الله يشهد علينا بالخير وأن لا يرضحنا حقا أن الأمور يكون الشخص لا يستهين بالمعاطمة عليك رقيم وعافيد وعليك أرض تشهد وعليك ألسنة تشهد وجوائح أرجل وأيدي تشهد وغير ذلك وجنود تشهد ويقيم الله حجته عليك حيث أنه ما يكون لك حجة ولا كلام ولا مخرج هذه أشياء تشهد عليك كنت دافع عنها فرجك كنت دافع عنه ويشهده الله عليك جدك يشهده الله عليك لسانك التي كم اغتبت بها من صلى الله عليه وكم فعلت النميمة بها وكم فتنت بين المسلمين تشهد عليه أنك فعلت كذا وقلت كذا وغتبته لا يلم وصلحت ونمت وكذلك نمت أو غسل يعني فعلت النميمة مقلت الكلام لقص الإبساد وهاتنا كل ذلك يكون يوم القيامة من صلى الله عليه وهذا الشهادة الأمكن الآن يوم إذ تحدث وخمارها لأن ربك أوحالها وأما شهادة الجوانك فذل عليها قوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا تبصر يشهد عليه هذا من يتوقع من الأفلام الخليعة. وترى به وعياد من الأصطور المحرمة والأشياء التي تغذم رب العالمين وكذلك أيضا تحده بمحالة من الله في نساء ولا هؤلاء وتنظر يمنسا ويسرى بما لا الله سبحانه وتعالى هذا البصر يشهد عليه يوم القيامة بخائنة العين وأنك نظرت إلى زوجة هلان ونظرت من الفتحة الهلانية التي طل على مرأة هلان وكذلك هلان مرت ونظرت بها نظرت شهوة والعياذ بالله كل ذلك يشهد به حتى إذا جاروها شهد عليهم سمعهم وأظفارهم كذلك السمع الآن أنت ربما تقرأ تسمع الغناء تسمع الغيبة تردد بذلك وكل محرم تسمعه ولا تتورع عن شيء مما حرم الله يشهد السمع لأنك سمعت كذا وكذا وكذا, وكذا كل ذلك مكتب عليك ونسأل الله السلام وأيضا هذا الجد يشهد عليك يوم القيامه كل هذه اعضاء وكل هذه حواس تشهد على العبد ويقطع يوم البيانة. ومن الاجنته على شهاده هذه جوارح قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليه انتنته وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم اشهد عليهم ايديهم وانتنته ايديهم يوم تشهد عليهم انتنته وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون أيضا أيضا اليوم نخطم على أفواهي. وتكلمنا أيديهم. وتشهد أرجله بما كان يكسب happiness. يوم نخطم على أفواهي. وتكلمنا أيديهم. وتشهد أرجله بما كان يكسبه. كل ذلك ينطقه وهو حق. ونؤمن به. لا تقول كيف تنطق عليه. أيعني الجوارح هذه الجلد كيف ينطق. وكذلك اليد كيف تنطق؟ وكذلك البصر كيف ينطق؟ وكذلك السمع كيف ينطق؟ حذر يا عبد الله أنك تبث العظلة في مثل من الأشياء بل تؤمن يقين كيف انطقت الله أنت أنت كيف انطقت الله سبحانه ما يتفكر بنفسك كيف جعلك التنطق لو شاء الله سبحانه وتعالى يجعل التنطق من الخلف مهم لسانك هذا وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى كذلك يوم القيامة هذا الجل ينطق ويتكلم بمصيف الكلام وكذلك العين تنطق وتتكلم واللسان تنطق والجل كل ذلك حق لأنه من عند الحق سبحانه وتعالى جاء من عند الحق وهو حق لأنه من الله جل وعلا ومن أسماء الحق سبحانه وتعالى فهذه يجبنا أشار إليها رحمه الله في هذه الفقرات الجميلة لعيدها قال وهذا غير شهادة جوالها وغير شهادة الأرض التي كان عليها له عليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه يشهد على العباد حفره والانبياء والانكنه التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عطوا بها ولا يحكم ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهذا من عدله ومن كمال عدله سبحانه وتعالى ولو حكم عليهم سبحانه وتعالى بمجرد علمه ما طلبوا ما طلبوا جله عليه ولكن ليقيم العدل جله على يوم القيامه كي يعلم من يشعر عليه من يجعل من يشهد عليك من ولا يقوم عليك بعلمه مع أنه لو حكم عليك بعلمه العدل فيك سبحانه وتعالى وما ربك من للعابين إلا الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلا إن الله لا يظلمه قال ذرة وإن ذكر حسنه يضاعذها ويؤتي من لذنه وأجر العظيم فالله لا يظلم أحدا فلو حكم عليك سبحانه وتعالى بعلمه لما ظلمه ولكنه يوم القيامه يقيم ميزان العدل فيجعل من يحكم عليه من نفسه ويجعل من يشهد عليه من نفسه من جوال حكم أشهد إليه آله قال رحمه الله ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين ولهذا أخبر نبيه أن يحكم بين الناس بما سمعه ولهذا أخبر نبيه أن يحكم بين الناس أكبر نبيه كأنه أكبر نبيه فأعني أكبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أكبر بذلك قال فأضي له على نحو مما أسمع أكبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء أنه لا يحكم بعلمه أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك قد أشغنا إليها بما تقدم من دروس سنعيده إن شاء الله قالوا لهذا أكبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إضرارهم وشهادة بينة لا بمجرد علمه فكيف يسوق لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بين ولا إضراد وهو يشير إلى حديث مسلمة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تقصمون إليه ولعند بعضكم أن يكون ألخل بحجته من بعض فأسمعوا فأضل له بنكو ما أسمعه فأقضي له هذا شهدنا فأقضي له بلحفة فمن قضيت له او فمن قطعت له من حفل أقيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فنعم هذا هو المقصود من هذا الحديث الذي يبشر له الإمام النبي رحمه الله تعالى ومثلة الحكم بالعلم في أمر القضاء تقدم الكلام عليها هو أن الأصل بالقاضي أن لا يقوم بعلمه فإذا رأى شخصا يزنيه لا يحقم بعلمه ويقيم عليه حد أو رأى شخصا يسرب فلا يقول أنا قاضي وأنا خلاص يعني يقول أنا دولة تعال يا سالب وأقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز وإنما انقضاه يكهمون بالبينة ويكهمون بالشهود وغير ذلك طيب كيف يسمع في هذه الحالة إذا رأى زاليا يزنيه أو رأى سالقا يسرب نقوم في هذه الحالة يأتي من يصاب بلسهيم مع الزلاء يأتي معه ويشهدون عند قاضي آخر يذهبون ويشهدون عند قاضي آخر ويقولون هذا هلا رأيناه قاضي معهم لكن هذا لا ينفي هذه الحالة يذهب ويشهد عند قاضي آخر ويقولون نحن رأيناه ولا لأني ذنين أو يأتي بيشهد آخر معه Thanks for ويذهب مالي عند القاضي يقولون ما هذا يسركون ويجعل نفسه وينصب نفسه شاهدا وينصب نفسه حاكما وإنه في هذا الحال ينصب نفسه شاهدا لأن القاضي على قصح الأقوات لا يقوم بعلمه كما في هذا الحديث فأقضي بينكم بنحوي ما أسمع وقال في الحديث الآخر لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذا مع أنه يعلم أنه تفعل السوء هذه المرأة لكن لم صلى الله عليه وسلم ما رجمها ويعلم عنده علم يقين أن هذه المرأة طبيعية وعنها بعض الأمور التي تستحق بها حكم الله تستحق بها حكم الله ويقامت حد, حد الله سبحانه وتعالى لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت راجما أحدا من غير بيّنة لا رجمت هذه هذا من أدل الأدلة التي تدن على أن الحاكم لا يحكم بعلمه والقاضي لا يقضي بعلمه لماذا يقضى؟ حتى لا يتذبع طضاف السوق إلى يريدون من المآلبي فيستقلون هذه المسألة لو قتع لهم الباب وقيل لا بأس أن يحكم القاضي بعلمه ربما يتجرع قضاة السوم ويقولون نحن نعلم عن فلان كذا وكذا يلا هاتوا هاتوا هلزبوه هذا لا يسمح فيستقلون هذه بينهم من بين فلان عداوة وهم قضاء قد نصلوا على أمور المسلمين فيستقلون هذه الأمكن ويقولون نحن نعلم فلان ويفعل كذا نعلم فلان ويفعل فهاتهم يلا فيستغلها بنايا الأشرار وايضا لأمنا الآخر حتى لا يفعل في القضاء ويستغل بعض الأعداء أفعله القضاء يقول لها ما يحابون ويحكمون بالكذب يحكمون بالهجور يحكمون وهم طيبون صالحون فلو امتح هذا المهم إما أن يفعلهم القضاء الطيبين وإما أن يستغلهم القضاء الأشرار لما يقصدون ويهدفونه إليه فلأجل هذا وهذا ستبأ فقال العلماء لا يبضي القاضي بعلمه ولا يحكم الحاكم بعلمه وإنما بالبينة على المدعي والمنكر على اليمين هذا هو ميزان العدل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينطق عليك الجوارح ويشهد عليك الجوارح الحواس حتى لا يتكون لك فجة لا تكون لك فجة أبدا أنك فعلت وفعلتها للجوارح وفيها التي تشهد مع أنه لو حكم بعلمه سبحانه وتعالى عدل ولا معلم عدل هو عدل العدلين وحكم الحاكمين جل وعلا ولكن لتعليم العباد وإطابة الفجة على أن يتعلموا كيف العباد وكذلك أيضا يقيم فجة على خلقه وايضا النبي عليه الصلاة والصلاة من هذا الباب ما كان يحكم بعلمه وإنما يقيم البينة او الينكار من او اليمين من من من الموكر فهذا هو مقصود المطلف رحمه الله تعالى لكن هناك بعض المسائل التي استثناها العلماء فيجزوز للقاضي أن يحكم فيها بعنه ما هي؟ فالتقدمت معنى المسألة الأولى مسألة توذيق الشهود وتجريح الشهود فلنقاضي أن يقبل من شاهد من الشهود وأن يرد من شاء من الشهود فإذا علم عن شاهد أنه وباسر يقول لا من هذا شاهد؟ هذا شاهد آخر هذا شاهد آخر هذا معلوم في البلاد أنه يفعل كذا أو نقدر أيضا ويفعل كذا وكذا هذا ما يسمح الشهادة هذا غيره من الطيبين وكذلك مثل الستعدين يأتي بشهادة، يقول هذا مقبول عندنا هذا رجل طيب، ما يحتاج أن يأتي بمن يشهد عليه أنه طيب لأنه عند بعض أهل العلم فإن شاهد يحتاج, يحتاج أن يشهد عليه ويود بين شهادة هذا طيب، القاضي ما يعرفه بال يعرفه ويقول هذا لنا من يضيل عدالة هذا الشاهد فيأتي من يشهد عليه أن يشهدون عليه فإنه رجل طيب ولا يا رجل ليش EM ويعبد أن الكلمار أ два يجب أن يأتي عن عدالته فال foods that PEW يقفل معرفتنا به طيب هذه المثلة الأولى مثل التوثيق الشهود وتجريح الشهود فالقاضي يقفل فيها بعلمه ردا وقبولا طيب نسل الثاني عندما معادل نعم في الأمور التي استفاضت واشتهرت عند الناس فمثلا هناك أرض تكون لمثل لطشات فيأتي واحد نازع يقول هذه الأرض لي طيب هذه لها مئة سنة والناس الذين في البلاد كلهم يشهدون أن هذه الأرض لجهة البلانية وللمسجد البلاني والغاضي من ضمن الناس يعلم هذا الشيء فمستفاض من الأمور واشتهر من الأمور يعلمه قاضي وغير القاضي حتى لا يستنى ليحد يطعم فيه يعلمه القاضي وغير قاضي فلا بأس أن يشه فيه وأن يقيم علمه في هذا الحال ويقول يا أخي ما عندك بين أنت هذه الأرض معروفة عند أهل البلاد جميعا أنها للجهة الغنانية كيف تنازع فيها أنت ولا عندك بيّنة ولا عندك أوراق ولا عندك شيء من هذه الأشياء أو يأتي بأوراق من التبثة ربما زوّرك ولا فيما نحن في زمن التزوير إلا من رحم الله وزمن الخيان والغش إلا من رحم الله كما يعطوك المهر كله. تبغي مهر ولا تبغي خمسة ما يدري منه جبور الله ما يدري منه المهور تخرج منه سهلة يعني مهور من أماكن ما تخرج منها الله أعلم معهم يعني يتبعون المهر هذا يأخذون من جهة يترقونه أو النشيط معونه ويتنصبون على الناس ويضعون مثل هذه المهور الله أعلم وإلى إن شاء الله ظن بهم أن القضاء ما يترجونها ولكن الآن يقول صار تقليد المهور وتقليد القطوب صار سهلا عند الناس أنه يقول لفعلي نفس المهر حق القاضي إذا كيف هيئة المهر القاضي يذهب يعطيه يقول لها لي هيئة فعلي يريد مثل هذا المهر تماما يفعل الله والله وليس, وليس بي صعب عليه هذا الأمر أو يخط خط رجل خط يخطب نفس ثامة إيش فالخطوط تغلط في هذا الزمان الخطوط تغلط سليم بعض الناس أنه قلت قصر خلال من الناس فهذا نعم هذا ان شاء الله الثاني هو الأضرب أنهم ربما يجعلون بعض الخطوم هذه مثل شاب الخطوم هؤلاء النسولين وكذلك يخطون نفس الخطوط التي يكتبها هؤلاء النسولون هذا الضنبين طيب المثلة الثالثة نعم إذا اعتره في ثم تراجع فإن القاضي نحكم بعلمه يكون بينه وبين محمد وصومة لا خلنا بين ثانية فإنه هو واحد لعملنا شد أبا يعني بين زيد وعمر صومة فيقول زيد اللي عنده عمر مثل او ألف ريال. يقول عمر نعم عند القاضي في المجلس يقول عمر نعم له ثم لما يريد القاضي يريد ال... من الحكم يريد هذا يقول لا لا ما نوشي عندي عالق من نبو كذابه ما أعطانا شيء ولا معاملون شهود قلنا ها نشهد اعترفت, اعترفت عندي أنه له ألف ريال لأن تريد تنكره في مجلس في القضاء أما في المقاهي في هذا الشيء ثاني لكن في مجلس في القضاء محكمة يأتي ويعترف ثم يريد أن ينكر فلنقاضي هنا ليحكم بعلمه فيقول خلاص قل اعترفت عندنا وأن له ألف ريال أعترفت الف. هذا هو قال رحمه الله ثم أقبر سبحانه وتعالى أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق لأن لا يغفل عنه صدق أيها الله لا ينبغي نمو من أن يغفل عن هذه الأفراد التي ستكون عن تلك المواقع التي ستكون يوم القيامة ولكن هذا شأن الكافر المعرض أما الإسلام فهم يعني غفلتهم غفلتهم بعضهم عنده غفلة يسيرة وبعضهم عنده غفلة ما اسمها وإنه تجد استيقظ إذا ذكر تذكر لكن الغفلة المحبه إنما توجد الكافرين أهل الإسلام ربما يحصل له أحيانا شيء من غفلة تذكر إذا ذكر أرجع وآب وأناد الله سبحانه وتعالى لكن مضطوط بهذه الغفلة الشديدة إنما هي عند الكافرين المعالدين عن دين رب العالمين ثم أكبر سبحانه وأن الإنسان بغفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه أي الإنسان وأن لا يزال على ذكره وباله قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فنعم لقد كنت في غفلة من هذا اليوم أي من يوم القيامة وهذا اليوم حقيق وجدير وخليق أن لا يغفل عنه وهذه نصيحة من هذا الإمام رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يقبل عن يوم كياما لأن الغفل عنه طبق والإنسان ما لينجره بعد المعاصي وبعد المخالفات الشرعية إلا بسبب ما يعتريه من غفلها وللو كان من السيق ظن منتبها لذلك اليوم ما غفل ولا عصى الله سبحانه وتعالى ولكن يحصل شيء من المعاصي عندنا إخوانه الله أننا, أننا نقبل أحيانا تعترينا شيء من غفل ويحصلنا شيء من المخالفات ونسى الله العفو الله ونسى الله العفو فما من أحد يا أخوان إلا تحكمه بقوة ما من أحد والناس بينه مستقل وبينه مستكدر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بما يعرض به يا عبادي إنكم تفطئون بالليل والنهار ونأقبر الذنوب جميعا فاستقبروني أقبر لكم الشخص على السوها ويحرص عن التوبة كل يوم يتوب إلى الله سبحانه فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوف المجلس الأحسنين مرة في بعض غرايات مئة مرة وهو المعصوم وهو المقفور له ذنبه المتقدم المتأخر فكيف بي وبكي فإننا أحرم نكون إلى التومة ونستغذار الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لقد كنت في غفلة عن هذا قال رحمه الله ثم أكبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا عنه وأن لا على ذكر وباله وقال في غفلة عن هذا أي لقد كنت في غفلة عن هذا ولم يقل عنه من هذا نعم لقد كنت في غفلة من هذا ولم يقل عنه معنا أن المشهور أن بهذا استعمال وفي هذا سياق إن أعتمال في او في были الغفلة أو ما الشقة منه أيضا فلا يتحدى بأنه ولا يتحدى بمنه لقد كنت في قفلك من هذا هذا هو المعلوم من لغة العرب لكن لماذا الله سبحانه وتعالى قال لقد كنت في قفلك من هذا ولم يقل عن هذا معنى المشهور الناس تجدهم يقولون قفلت عن كذا هل أنت تمارس أنت في قفلة عن كذا وما يقول في قفلة من كذا هذا ناجل هذا الاستعمال جاء به القرآن فما هي النقطة في هذا الاستعمال وفي الانتقال من عن إلى من في هذا السيارة سيد فرها الإمام الرحمن هو تعالى. وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه عن هذا. كما قال وإنهم لفي شك منه مريب ولم يقل كذلك فيه مع أن الشك يتعدى بفيه شكا في كلا يشك في كلا شاء أيضا كذلك المصطف يتعدى بفيه فلماذا جاء هنا بمن ولم يأتي بفيه في الشك وكذلك لماذا جاء في الغفلة بمن ولم يأتي بعنه سيبين هذا الآن قال رحمه الله ولم يقل في شك فيه وجاء هذا في المصطري فضوا هذه الفائدة الآن وجاء هذا في المصطري ولم يجي في الفعل أي هذا الاستعمال في غفلة من هذا الذي شك منه هذا جاء في المصادر ولم يأتي في الأفعال فلم يأتي في الفعل شكفت منه وإنما يقال شكفت فيه في الفعل وكذلك في غفلة فتقول غفلت عنه ولا تقول غفلت منه أبدا ما هو موجود في الأفعاد هذا موجود في أيش في المطادر فهذه فائدة تحفظ أن التعذب من في فعل الغفلة وكذلك فعل الشك لم يأتي فيه وإنما جاء في أيش في المطادر لقد كنت في غفلة من هذا أيضا تذلك الآية الأخرى وإنهم لفي شك منه فجاء في الشجف في المصطر وجاء أيضا في الغفل وهو مصطر غفله أما الفعل فليم يأتي فيه. قال ولم يقل في شك فيه وجاء هذا في المصطر وإن لم يأتي في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه إنما يقال عنه وشككت فيه فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن غفلته هذا هو السبب الآن يقل في الانتباع من منه في غفلة إلى إيش أو من من عن من وكذلك في الشك من من في إلى إيش إلى من السبب هذا كأن غفلته وشكه ابتداء منه فلذلك أتى بمن فابتداء الغفلة وابتداء الشك منك أنت يا عز الله فلذلك أتى من الابتدائية ولم يأتي بعنف ولم يأتي أيضا بإيشارة إلى أن ابتداء الغفلة وابتداء الشك من العنف وإن ابتدى هذا الأمر وضفته قال, قال كأن غفلته وشكه ابتداء منه وهو مبدأ غفلته وشكه وهو مبدأ غفلته وشكه وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ تذكر واليقين ومن شأهما مبدأ, مبدأ, أو مبدأ للغفلة والشك نعم عبد بهذا الصنيع جعل ما يكون مبدأ التذكر ومبدأ أيضا اليقين جعله من شعيش للغفلة والشك نسأل الله سلامه فلذلك جاء التعبير بمنه وفيه لأن العبد جعل الذي هو مبدأ التفكر وكذلك مبدأ اليقين انتقل فيه العبد هذا الذي يظلم نفسه إلى أن جعله مبدأ الغفلة ومبدأ أيضا الشك فيه وهذا لا يصبح كان ينبغي له أن يجعل هذا الأمر مبدأ الغفلة ما يجعله مبدأ الشكل أو مبدأ كان الذي ينبغي أو لا إقبار يجعل هذا مبدأ الاستيقاب مبدأ الاستيقاب والاستفكر والاستذكر ولا يجعله مبدأ الغفلة وكلان يشكل الأمر الآخر وإنه لفي شكل منه كان الذي ينبغي له أن يجعل هذا إيش مبدأ يقين لا مبدأ� make الشكل نين فالإيجان بمن من أجل هذه النقطة أن العبد جعل ما ما يكون مبدأ الخير جعله مبدأ بشهد صلى الله عليه السلام كلام جميل وبلاظ عظيمة عند الإمام المقيم رحمه الله استنباطات تذنب على علم قال رحمه الله إذا جاء لهم تخبر تمونا إذا جاءوا صلاة نخبر إن شاء الله قال ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهور يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ عن العين فتنفتح فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه وهو يشير إلى قول سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث فيقول الإمام رحمه الله كما أكبر أن غطاء الغفلة والدهون يكشف عنه ذلك اليوم خلاف بصر حديث بل بصر عنده عظيم جدا ينظر ما هو بعيد وفي الدنيا ربما ينظر لشيء سئر قريبا شيئا قريبا ومنهم فسر البصر هنا في البصيرة فعنده تكون بصيرة عظيمة لخلاف الدنيا بخلاف الدلوم من فترب البصر المعلوم فقوله فكشفنا عنك غيطات فبصرك منه المنغال أي بصيرتك في ذلك اليوم اعظم وعظم ومنه قال بصرك المعلوم يكون حديدا أي قويا فتنظر على مدى بعيد جدا تنظر على مدى بعيد أما بالدنيا الدنيا فمدى الإنسان في بصره وينتهي إلى حد معلوم ينتهي إلى حد معلوم ولا سيء والآن مع هذه الآلات الحديثة هذه المسألة فتنصار الناس من خمبي وثلاث وغير من هذه الأشياء التي يحدث فيها شخص النظر فتضرهم وإذ الأوائل يقوم بصرهم قوي الأوائل بصرهم قوي الذين يكونوا المعيد والتمر صار تجد من أين ينضر أما لأن هناك هذا هاني ما لديه وهاني وإذن أبوه هاني حتى تلبسوا المضار أنه هاني يطلع وإذن البحر يقوم عندهم بصر عندهم بطر بعيد جدا ينظرون لأنه تجد يترقب وهذا يخد البطر تتك الرياضة تجد ينظر الصين من بعيد يحاول يضعي ذا إلى آخر ذلك فيتغوى النظر يتغوى النبر. فكثير من البحر عندهم بطر قوي ثاقب أما أغلب الناس هذا الكمبيوترات